أول ما بسم الله Thank you. <تصفيق> وسخطر لكم الأنهار وسخطر to وها انا ارى الاقوم فوق لتجري <تصفيق> وسخصر لكم الشيس والقمر وسخصر لكم الليل والميل اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ آَمَنَ وَرَأَى لِلْقَوْمِ أَنَّ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَلَّائِلَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الله الذي خلق السماوات والأرض <تصفيق> وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ being mm in -hmm. ربنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> One day ان <تصفيق> ايه <تصفيق> بنا بيقيم الصلاة banana well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 فجعل الافئده من دني شيء إليهم اليه أَظَلَأَ <تصفيق> إِن مِن يَكَلْتُ مِنْ ذُلِّ يَسِيرِ فِي وَادِ الوَجْرِ ذُو إِن ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم وما يقفى على الله من في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي <تصفيق> 6 <laughs> mm -hmm. <clears> Thank <throat> you. <laughs> <تصفيق> الحمد لله الذي وهبدي على الكبر إثما وإسحاق <إن> الشمس والقمر القمر به و والأرض قالوا <تصفيق> إلي هو يشتهي في تجملها So be yeah.